وهم يصلون خلف أبي هريرة في أحلى الصلوات سجد بهم في كلا الركعتين في صورة الانشقاق وبأقرأ باسم ربك فقال لابي هريرة لما سجد يقولمت سجدت لي قال إنني سجدت بهما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أزال أسجد فيهما حتى ألقى عليه صلاة السلام. فهما بيتسألوا بيقولوا لِمَ السجود؟ في الرواية ما هذا السجود؟ فقال لهما إني صليت بهما إني صليت خلف النبي عليه السلام وسجد بهما فلا أزال أسجد حتى حتى ألقى أي حتى ألقى النبي عليه صلاة السلام. بس الله يمنى علينا إذا هنا في أمرين عدة أموم أولا في هذا الحديث رد على الإمام مالك لأن الإمام مالك بيقول بأنه لا سجود في المفصل المفصل من عند سورة قاف إلى آخر القرآن هذه تسمى المفصل لما؟ لأنها يكسر فيها الفواصل الصورة تخلص تيجي الصورة بعدها, تخلص بعدها واضح يكسر فيها الفواصل والصور تكسر جدا لذلك سماها الصحابة بالمفصل يبقى هذا الحديث رد على الإمام مالك في مذهبه بأنه لا سجودة في المفصل لأن أهل العلم منهم من اختلف في هذه المسألة يبقى هذا أولا الأمر الثاني بأن أبا رافع وأبو سلم رضي الله عنهما أنكر على أبي هريرة السجود في هذه الآيات داخل داخل الصلاة وهذه مسألة في غاية الأهمية اسمع الكلام السجود قسمين السجود قسمين وقبل ما نقول القسمين لابد أن هناك قاعدة هذه يتفق عليها الناس جميعا ألا وهي أن الأصل في العبادات التوقف والمنع حتى يرد الدليل بالإذن الأصل في العبادة إيه فيه يا شيخنا يعني إيه أحسن الأصل في العبادة التوقف يعني لابد عشان أعبد لابد أن آتي بإيه بدليل. لابد ان قاتي بنص. اتنين لابد ان يكون النص صحيح. لان ممكن اجيب دليل لكن الدليل اجل. يكون ضعيف. صحيح? فحتى تثبت استدلال وتثبت حكم. عشان تثبت حكم. لازم ثلاث حاجات. افهم الثلاث حاجات دول. لان دي يا مؤمن اصل الشريعة ايش هتلاقى برة دي شيخ عام ثلاث حاجات عشان تثبت حكم واحد الدليل ايه هو الدليل الدليل كلمة دليل يعني القرآن او السنة عليه والسلام او اجمع الصحابة ده معنى كلمة الدليل اللي هي معنى كلمة علم. خلاص كده الكلام? يبقى الدليل. اتنين صحة الدليل. ما هو ممكن يجيب دليل لكن الدليل ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة. يبقى ينفع تبني على الضعيف حكم ما هو النبي ما قالوش. هو اي حد يقول على المنبر قال رسول الله يبقى النبي قاله طب ما في ناس بتكذب على الرسول عليه الصلاة. صح الكلام? يبقى لازم ان يكون الدليل ده صحيح عشان قبني الحكم عشان يجي التالت بقى التالت ده اللي هو صحة الاستدلال وعدم المعارض صحة الاستدلال الدليل ممكن يكون صحيح وممكن الدليل بقى موجود وصحيح لكن الاستدلال غير صحيح انك حطيته في غير موضعه جبت البطيخة هقولك ايه وحامرة وكويسة قوي ومرملة وزي العسل. رحت تقاطحها نصين ورح تحتضها مشغل على الميكرويف. ينفع? راحت راح بلاش صح الكلام كده فلوسك راح تشبه. يبقى ينفع الموضوع ده? يبقى انت جنتها كويسة وكل حاجة. حظها في ميكرويف. هو ده مكانها? يبقى لازم صحة الايه? الاستدلال. التالتة دي والتامية دي دي لا يفهمها الا طلبة العلم. اخص طلبة العلم. الذين يدرسوا العلم على اصوله. اي واحد من العوام يسمع قال رسول الله سمعنا واطعنا غلط. ما ممكن الحديث موجود لكن الحديث ضعيف. او الحديث صحيح لكن اللي استبدال غلط. هضرب لك الامثلة دي كلها على المسألة اللي احنا فيها دلوقتي. خلاص كده? يبقى فهمت ثلاث اصول دول? يبقى لازم ايه? عشان تخرج بحكم. لازم ايه? قل لي. لازم ثلاث حاجات. واحد. قول الدليل. اتنين. صحة الدليل. تلاتة. صحة الاستدلال صحة الكلام كده? صحة الاستدلال كويس. تعالى مثلا في مسألة سجود التلاوة. اتفقنا ان سجود التلاوة دي عبادة. صحيح? هذه دي عبادة. اذا كانت عبادة فالاصل فيها التوقف. خلاص يبقى الأصل في التوقف يبقى ما ينفع إن أنا أسجد سجد التلاوة إلا بـ إلا بدليل وإلا ابتدعت في دين الله خلاص كده الكلام طيب السجود التلاوة قسمان سجود التلاوة قسمين قسم يكون خارج الصلاة وقسم يثبت داخل الصلاة. وضح الكلام كده عبد الرحمن? كتبت حاجة? لسه ما كتبتش. يبقى سجود تلوة قسمين? قسم خارج الصلاة? وقسم داخل? يبقى قسم خارج الصلاة في ادلة جاءت فيه. وقسم داخل الصلاة في ادلة جاءت فيه. خلاص كده الكلام? طيب. يبقى قلت ليه قسمين? لان ستأتي الضابط الثاني. بأن ما ثبت خارج الصلاة ما ثبت خارج الصلاة لا يجوز فعله داخل الصلاة إلا بدليل ثبت داخل الصلاة صح كلام كده؟ اسمعتين ما ثبت من سجود التلاوة خارج الصلاة لا يجوز أن تجعله داخل الصلاة إلا بدليل ثبت أن النبي فعله داخل الصلاة يعني هو اللي ما ثبتش خارج الصلاة ما ينفعش أعمله داخل الصلاة ما احنا قلنا إن الأصل في العبادات اللي التوقف والمنع فلا يجوز أن أدخل شيئا في الصلاة ليس منها, ليس منها. واضح الكلام كده كويس يبقى احنا كده فهمنا بأن إحنا لو سمعنا حديث فيه السجود التلاوة لابد أن أنظر أولا هل هذا الحديث صحيح ولا لا اتنين إن صح هل يصح استدلالي أن أسجد به داخل الصلاة أم لا فإن ثبت صحته ولم يثبت أنه داخل الصلاة فإن أدخلت أنا داخل الصلاة أكون بذلك ابتدعت في دين الله ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني فالأصل في أمور الصلاة التوقف لا يجوز أن أقول ولا أفعل شيء في الصلاة إلا بدليل شرعي إلا بدليل شرع واضح الكلام كذا يبقى فينا الضابط دي كويس جدا. دلوقتي حديث أبي هريرة هنا. لما سجد وهو يصلي بأبي سلمة وأبي رافع رضي الله عنهما، فسجد في إذا السماء انشقت وقرا. فأول شيء قال له ما هذا السجود؟ لما سجد؟ ما هذا السجود؟ لما؟ لما سجد قال إني صليت بهم خلف النبي عليه إني صليت خلف النبي عليه فسجد بهما. يبقى أنا كده عندي أولا واحد الدليل صح الكلام؟ اثنين إن الدليل صحيح ثلاثة هل يجوز إذا قرأت بالانشقاق وأقرأ باسم ربك الذي خلق أن أسجد فيهما سجود التلاوة؟ الجواب نعم نعم يبقى صحة الاستدلال صحيح لإنه أبو رايرة وهو بيصلي خلف النبي عليه السلام سجد بهم خلف النبي عليه السلام إبى ذا كلام سليم خلاص كذا الكلام واضح كويس لو جئت مثلا أولا إلى سجود التلاوة في صورة صاد صورة صاد واضح وجئت عندي سجود التلاوة في عند قولي تعالى لداود فظن داود أيقا أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب دي فيها خلاف أولا بين الصحابة في السجود بين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود لا يرى بأن في سورة صاد سجود قال عبد الله بن مسعود إنما هي توبة نبي توبة نبي وليست بسجدة لكن عبد الله بن عباس قال سجد النبي عليه الصلاة والسلام فيها سجد النبي عليه الصلاة والسلام فيها إذن عبد الله بن عباس وهذا رواه الإمام البخاري أيضا بين بأن النبي عليه الصلاه والسلام سجد ايه فيها صح كلام؟ يبقى هنا السؤال لو أنا هقرأ بصوره صاد وجئت عند قوله تعالى لا اصلي بكم وعند هذه عند هذه الايه وظن داوود انما فتنه فاستغفر ربه وخره على بكاء وسجد صحيح ولا لا ها غلط شبه غلط غلط ليه بقى ليه اسمع بس الحديث صحيح? الحديث موجود. صحيح عبد الرحمن? والدليل صحيح. صح الكلام? كويس جدا. لكن استدلال به داخل الصلاة موجود? لا. لا. مش موجود. صح الكلام كده? وانت عندك اصلين تلت اصول خد بالك منه. تلت اصول خد بالك منه. سجود التلاوة ده. حصل فيه في الزمن بتاعنا ده في المساجد ومن طلبة العلم ومن الشيوخ والناس اللي بيتصلي عدم ضبط فيها. فاي حاجة فيها تلاوى العلامة بتاعتنا اللي في المصحف دي اي حاجة موجودة نخله كده بتاعنا موجودة. اي حاجة موجودة انزل ايه زحوز على طول لا. موضوع كده غير بقى ليه? غير السيستم. بسموها هيش محمول. ها? سموها عايز تغير حاجة على في على الكمبيوتر خالص او تمسح اللي عليه خالص. فارماطة. ايوة فارماطة. فارماط بقى الكسة بتاع السجود التلاوة اللي في دماغ جدي خالص? عشان ايه? ينزل لها ايه? سيستم جديد. ايوة. او نعمل لها افضيت جديد. صحيح كده? اه. يبقى اول شيء الحديث صح? اه. الدليل موجود. وصحيح? اه ده صحيح البخاري. لكن لست الاستدلال بي ان يكون داخل الصلاة موجود لا مش موجود هتقول لي داخل الصلاة هو اقول لك فين فين داخل الصلاة طب ما وطالما ثبت سجود التلاوة خارج الصلاة يبقى هو داخل الصلاة اقول لك لا انت عندك ثلاث حاجات اربعة واحد الاصل العظيم الكبير الأصل في العبادات المنع صح الكلام كده؟ الأصل في العبادات المنع اثنين أن العبادات لا قياس فيها ما هو كده عايز يعمل إيه؟ القياس بالسجود الذي خارج الصلاة أن أجعله داخل داخل الصلاة يبقى ده اسمه إيه؟ قياس صح كده؟ والقياس في العبادات ممتنع. القياس في العبادات ممتنع ده أصل عقد يا مؤمن الإمام أحمد قال لك كيف أصول السنة قال وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء إنما هو للتباعد وترك الهوى صح كذا كلام؟ احفظ الأصل هذا بغاية الأهمية وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو لاتباع وترك, وترك الهوى وسجود التلاوة دي عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عند الحوض يقول لأقوام سحقا لمن بدل وغير وهذا من التبديل في دين الله وفي سنة النبي عليه السلام. وهذا فيه ما فيه ناس الله السلام والعافية. هذا من تبديل السنة أنني أجعل شيء سبب خارج صلاة أن أجعله داخل داخل الصلاة بأي دليل؟ يبقى أنا عندي واحد الأصل الكبير اللي هو إيه؟ الأصل في العبادات المنع. خلاص كده اثنين ليس في السنة ليس في السنة قياس العبادات. يمتنع في هالقياس ثلاثة في مصنف عبد الرزاق قيل لمحمد بن سيرين حمّر بن سيرين صاحب أنس صاحب أنس قيل له سأله رجل إني أريد أن أسجد بهذه السجدة في الصلاة قال لا تدخل في صلاتك ما ليس منها الله. شفت الكلام? خد بالك بقى من الكلام ده كويس. محمد بن سليم عمل ايه? قال له ما تسجدش? لا. لكن قال له ايه? لا تدخل في صلاتك. ما ليس منها يبقى معنى كده انه ازن له ان يسجد سجود التلاوة. لكن يقز بيها ويدخلها في الصلاة? قال له لا. لا تدخل في صلاتك ما ليس? ما ليس منها. ونفس الكلام ده قالوا أبو مجلس رضي الله عنه لا تدخل في صلاتك ما ليس ما ليس منه قال أبو محمد بن حازم في المحلا قال ولا يجوز إدخال سجدة في صلاة لم يثبت بها دليل عن رسول الله ومن فعل ذلك فقد ارتكب البدع ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو رد هذا الكلام من عمل عمل ليس عليه فأمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد كويس يبقى هنا طبقنا الثلاث أمور الدليل مع صحة الدليل مع صحة, مع صحة الاستدلال مع صحة الاستدلال طيب بينما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بمكة إذ قرأ بالنجم فسجد فيها قال ابن عباس وسجد المسلمون وسجد المشركون المشركين قاعدين ملتفين حواليهم كده وبيسمعوا النبي وهو بيقرأ عليه الصلاة والسلام تخيل بها أنت بتقرأ اسمع الكراءة من النبي عليه الصلاة لم تتمالك أنفسهم إلى أن رأوا النبي عليه الصلاة يسجد فسجدوا معه. حتى ابن عباس قال وسجد معه الإنس والجن عليه الصلاة والسلام يبقى النجم إذا قرأتها أصلي بها إذا قرأتها بها في الصلاة أسجد بها الجواب ليه السجدة كانت خارج الصلاه يبقى كانت خارج الصلاة. يبقى هل يجوز ان انا اجعلها داخل الصلاة? ردوا <تضع> عليا صح الكلام كده لا ليه واحد بيقول لك ليه ليه يعني ايه اللي فيها يعني لا ليه الاصول دي واحد لان الاصل في العبادات المنع ما ينفعش اعبد الا بدليل اثنين لان العبادة لا قياس فيها ما ينفعش لأني أنت لو قلت العبادة فيها قياس يبقى أنت نسفت القاعدة الأولى ثلاثة لا تدخل في صلاتك ما ليس ما ليس منها أربعة ابن حزم يقول لك السجود التلاوة هتجعله داخل الصلاة غير دليل أنت بتعمل بدعة داخل الصلاة خلاص كده خمسة بقى خمسة. أنه لو كان هناك سجود للتلاوة داخل الصلاة لكان النبي يبينه لنا صح الكلام؟ النبي مات وما ترك شيء إلا وبلغه، ودي صلاة بيصلي النبي عليه الصلاة والسلام خمس فروض. إذا معنى ذلك كل سجدة سيزجد بها النبي عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة هينقلها مين هينقلها الصحابة. ده خمس فروض بيصلي بالصحابة، فيمتنع جدا إن النبي عليه الصلاة والسلام يسجد في آية ولا يبلغها الصحابة. خلاص كده الكلام؟ كويس يبقى أنا ثبت عندي خارج الصلاة الآية التي في سورة في سورة صاد ده ثبت عندي اتنين ثبت عندي آية سورة آية سورة النجم ثلاثة ثبت عندنا آية سورة النحل لأن ده بإجماع الصحابة لأن عمر رضي الله عنه بيقرأ بالآية على المنبر يوم الجمعة ولم ينكر عليها أحد من من الصحابة يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه إجماع مشتهر في مسألة المشتهرة ولم ينكر عليه أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خلاص؟ يبقى دي برضو إيه؟ سجدة في سورة النحن يبقى أنا كده عندي سجدة في سورة النح عندي سجدة في سورة صاد عندي سجدة في سورة, في سورة النجم صح الكلام كده كويس جدا عندي داخل الصلاة عندي داخل داخل الصلاة سورة الانشقاق وعندي داخل الصلاة سورة اقرأ لأنها ثبتت بي سبب الحز أبي هريرة صح الكلام كده? هو يزيدنا. يبقى انا عشان ازجد داخل الصلاة بغير الانشقاق. او بغير اقرأ باسم ربك. يبقى انا محتاج لايه? محتاج لدليل. صح الكلام? ينفع اجعل حاجة من نحل ثوة النحل. او صاد او النجم داخل الصلاة? هذه يحتاج لايه? هذه يحتاج الى دليل. لكن ثبتت فعلها خارج خارج الصلاة صح الكلام؟ طيب يبقى هذا ما ثبت هذا ما؟ ما ثبت السجود التلاوة اللي عندك في القرآن الذي عندك في القرآن وفي مغالطات في هذه المسألة كمثل مثلاً علامة الحزب علامة أن هذا حزب خلاص كذا علامة أن هذا حزب ده غلط في رسم في رسم المصحف ده غلط في الرسم هذا غلط لأن تحزيب القرآن عند الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كان تحزيب صور ليس تحزيب آيات حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر بن العاص، حديث أنس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذب القرآن سوراً، وفي حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاه رجل قال حتى أكمل حزبي قيل لأنس كيف كنتم تحذبون القرآن؟ قال كنا نحذب سوراً، حديث عبد الله بن عمر بن العاص، كنا نحذبه سوراً. وكنا إذا كان يحذب أحدا من الطوال كان عندهم السور الطوال البكرة العمران النساء المائدة الأعام الأعراف هذه تسمى بإيه؟ بالطوال ده لفظ الصحابة يعني مثلا أنا حزب النهاردة البقرة وآل عمران بكرة المائدة والأنعام بعد الأعراف والأنفال والتوبة يبقى أنا التحذيب ايه تحذيب صور قال شيخ الإسلام ابن 200 والتحذيب الموجود الآن في المصاحف تحذيب مبتدع تحذيب ايه مبتدع أما الذي كانوا على النبي عليه النبيع والصحابة تحذيب الايه الصور كويس العلامة اللي انت بتشوفها دي اللي هي زي عمود صغير كده معنى كده دي علامة ايه ده علامه السجود لا يستلزم من ان جنبها جنب الايه علام السجود ان انا اسجد للتلاوه هذا لا يفعله الا الجهل اسف اسف لا يفعله الا الجاهل الجهل باحكام القران والجهل باحكام الفقه والجهل باحكام سنه النبي عليه الصلاه لان انا لا يلزمني ان واحد رسم لي بتاعك كده يبقى دي خد بالك دي علام الت... ده علامه السجود ما هو اولا اثبت الدليل بعد كده انا عشان اعرف اسجد ولا لأ السجود اللي في القرآن الاربعة عشر سجدة اللي في القرآن اللي هي مبتدئة بالاعراف ومنتهي باقرأ كل السجود ده مبني على حديث واحد يبقى احنا كده ذكرنا الثابت اتنين ذكرنا الثابت داخل الصلاة ثلاثة ذكرنا السابق ده خارج الصلاة أربعة نذكر بقى الذي لا يثبت مما يفعله المسلمون مما هو بدعة الأربعة عشر السجدة لأنها جاءت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في راح ذاكر بقى العرفة واضح كده والرعد وغيره ورح ماشي كده لغاية اقرأ الحديث هذا يضعفه أئمة العلم بالحديث قاطبته من لدن أولهم إلى آخرهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه يبقى الحديث والحديث ده عند أبي داود الحديث اللي مبني عليه أصلا سجود التلاوة الأربعة عشر سجدة أصلا أصلا ها. لا يثبت لا يثبت واضح الكلام كده فحديث عبد الله ابن عمرو بن, عمر بن العاص لا يثبت يبقى احنا بقى راجع الكلام اللي احنا ذكرناه انت عشان تبني الحكم يبقى لازم الدليل 2 صحة الدليل 3 احنا عملنا ايه عملنا صحة الاستدلال واصلا ما في دليل ما في دليل وعلماء الحديث وعلماء الأصول يتفق على ضابط الا وهو أن التأويل اللي هو بناء الحكم فرع عن التصحيح فرع عن التصحيح انت <متحق> <متحق> عارف انت كده المكنه عارف المصنع ها بيمر مش عارف على اداره ايه ويمر على اداره ايه ويمر على اداره ايه ويمر على اداره ايه وفي الاخر خالص الادارة بتوع التسويق يقول لك ده ينفع ولا ما ينفعش وبعد ما يطلعوا له الجمهور عشان يطلعوا له الجمهور لازم يبقى حاجة ايه حاجة كويسة سلعة كويسة جدا تنفع لكن لو حاجة فاس على جنب صح كده ما احنا لازم نعمل كده انك عشان تبني حكم انا هعمل حكم وهسجد للتلاوة طب استنى بس نمررها الاول على ها ادارة الحديث دخلوها غرفة الحديث يا اخواني. دخلناها غرفة الحديث. يا جماعة شوفونا الحديث ده. طب اطلعوا وقفلوا الباب. عفلنا الباب. علماء الحديث طلعوا. فتحوا الباب علينا يا جماعة السلعة دي مش خارجة. طب ليه? قال لك لازم تتهدر. تضرب بالنار. زي الخيل كده. ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش? قال لك الحديث. السلعة دي معلولة. مش ينفع. طب طالما اصل على المعلولة هتروح واخدها انت تروح موديها للتسويق وتنزلها السوق الشركة هتبوس وهتفلس على طول صح الكلام كده شو احمد ولا ينفع يعني ينفع ناكل من عنده مثلا ناكل اكل كده في حاجة مش لازم اول نجيبه وتروح وتعمله وفي الاخر خالص نقدمه ها فالجماعة بتقول الحديث قال لك لا ما ينفعش ده مش ينفع ومش ينفع نبني عليه حكم فلو خدنا كده السلعة وروحنا لبتوع التسويق هيقول لك ايه انتو مريته دلوقتي ده في ختم هنا اهو ده الختم بيقول لك لا يجوز التداول ما ينفعش لو نزلت عشان تنزله الجمهور الحكومة تقفشت على طول وتروح مشمعها ال... صحي كده? احنا بقى في الدين الدنيا كلها ده اخلف بعضها ده اخلف بقى لا فيه تسويق ولا في اقدارت مش عارف ايه ولا في اقدارت ولا فيش اي حاجة. اي حد ممكن يجيب اي حاجة ويعمل اي حاجة في اي وقت في اي مكان. مفهوم? لا. دي لنا مش كده. يبقى احنا بنمر? الاول. يا جماعة علماء الحديث. الحديث ده يمشي? بصوا في الاسناد قال لك لا الاسناد ده ما ينفعش. اسناد ده فيه رجل مجهول وفيه رجل ضعيف مش ينفع يبقى نينفع عن ابن علي حكم? ما ينفعش هتقع في البدعة هتتعبد بالبدعة هيحصل لك حاجتين ثلاث حاجات العبادة بطلة وانت آسم واضح والنبي عليه الصلاة والسلام قال صحقا لمن بدل وغير صحقا لمن بدل وغير صح كده الكلام يبقى العلامات اللي في المصحف دي على الاربعتاشر سجدة مبنية أصلاً على على حديث عبد الله بن عم لكن كتير أو زي ما قلنا كتير إن القراء أغلبهم جاهلة القراء أغلبهم جاهل بعلم الحديث وبالعلم عموماً فأي حديث يشوفوه في أي كتاب يروحوا إيه حاطينه وعملين عليه وبنين عليه الموضوع ده كله خلاص كده الكلام يبقى حديث عبد الله بن عمري ما بنى عليه الأربع جلسات ده ده أصلاً لا يسجد. يبقى ينفع تبني عليه حكم. ما ينفعش. انا هتيجي سورة الاعراف. خلصي سورة الاعراف وهاجي اسجد بقى هتسجد بقيني بقى حجة? باي دليل هتسجد? هيجي عند الرعب وروح ساجد. هيجي عند مريم وروح ساجد. باي حجة هتسجد? باي دليل هتسجد? أفو. لابد ان يكون الحديث صحيح وصحة الاستجلال. يبقى احنا كده هنعمل ايه؟ هنعمل بدع خلاص؟ يبقى المسألة المبنى عليها الأربع عشر السجدة ده مبنى على حديث عبد الله بن عمر والحديث ضعيف طيب في تجد في صورة السجدة التي يقرأها المسلمون كل جمعة هنا فيه بحثان البحث الأول قراءتها في الجمعة هي وصورة الإنسان البحث الثاني السجود فيها كون قراءتها يوم الجمعة كاملة كلها هذا ثبت في الصحيحين من حديث أبو هريرة ومن حديث عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسجدة والإنسان في صبح الجمعة أو في فجر الجمعة يبقى في البخاري ومسلم وعند أصحاب السنة نقلوا بأن النبي عليه السلام كان بيقرأ السجدة والإنسان كاملة وحتى لا يظن العوام أنها فرض ممكن تكراها أحيانا وتتركها أحيانا لكن إن قرأها العبد الإمام لابد أن يقرأها كاملة واضح؟ إذا أراد أن يغيرها ويقرأ مثلا أي صورة أخرى لا بأس بذلك مفهوم؟ يبقى هذه قراءتها ثابتة لكن السجود فيها السجود السجود فيها هل يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد فيها الجواب؟ أنا عملت مكفى ألف جنيه شو بقى أنت ألف جنيه في الزمن ده يجيبوا لك شاء أو عربي أو وما حيله صح كده يعني اهو هتنفتح هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في صوت السجدة والله الذي لا إله إلا هو قسما لا أحمده سفيق أنه ما سجد فيها قاطبة هل يجوز الحلف على الفتية الجواب آه آه ده في رسالة الإمام أحمد الإنساء جمعها الخلال وبعض أصحاب الأولى أحمد اسمها الفتاوى التي أقسم عليها الإمام وحب واضح كل إي وربي إنه لحق ولكن أكثرهم لا يعلم واحد حينما يكون في الصحيحين حديث أبي وريرة وابن عباس ثبت عن أبي وريرة وابن عباس كراءة النبي عليه الصلاة ولم يثبت أنه سجد يعني انت بالله عليك البخاري ومسلم ينقل الحديث وابي داود والترمذي وابن ماجا ينقل الحديث اللي هو حديث ابن عباس وابي هريرة قارأ النبي ولا يذكر ابن عباس وابي هريرة انه سجد ها ده ممتنع مش ممكن ابدا فنقلوا القراءة وما نقلوا وما نقلوا السجود خلاص اذا ما يصح فيها السجود السجود ده جاي من عدة طرق، لكن يأتي مثلا السجود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالسجدة وسجده فيها. حديث عليه النبي طالب يبقى الحديث موجود ولا لا؟ يبقى راجع معايا بقى يبقى لازم ليه؟ الدليل دليل موجود، لكن صحة الدليل هل صحيح؟ الجواب الجواب ولا؟ الجواب لا فيه رجل رافضي كذاب رجل شيعي كذاب له الحارث ابن الأعوى خلاص كذا الكلام ويجي من طريق آخر فيه شريك ابن عبد الله القاضي وفي نفس الإسناد شريك ابن عبد الله القاضي عن ليس ابن أبي سليم والاتنين دول حفظهم سيء ومختلطين يبقى الحديث صحيح ولا ضعيف لا ده ضعيف جدا مش ضعيف بس يبقى دي من طريق كذاب طريق رافضي شيعي وقادي الطريق الثاني فيه سيء الحفظ ومختلط يعني الله المستعان خلاص يبقى تاخد سجود التلاوة من اي اسناد من كلا الاسنادين ما ينفعش. ما ينفعش تبنى عليه. تبنى عليه حب. واضح الكلام? قل لي طيب اصلي سورة السجدة. قاية السجدة نفسها. قاية السجدة نفسها. ليه يا شيخ عبد الرحمن? قاية السجدة. ها? لا تتجافى جنوع المضاجع اللي انا ربان خوف وطمع ومرز اكون. ها فلا فلتوعلى بنفسه ما وفِت لهم دي بعد السجد هاه ولو شئنا إن كل نفسنا دا ولكن حق القول هاه الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجف أقولك ما هو عشان فيها سجدة أولا الأمر من وجهين الأمر الأول هالمعنى إن عشان فيها سجدة إن أنا أسجد إن أنا أذكر فيها في الآية السجدة إن أنا أسجد لو كان ذلك كذلك طيب آخر سورة الحجر فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يهتياك اليقين هذه أول أهدي حدش أبدا قال بها إن فيها سجدت الأول لكن إنت لو هتمشي على مسألة إن فيها سجدة خلاص يبقى أسجد إيه؟ أسجد في الآية صحي الكلام؟ اثنين وخروا السجدة وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون لذا لو قلت بالسجود هنا يبقى لازم تقول بإن السجود في سورة السجدة واجب ولو ما سجدتش تبقى أنت متكبر يبقى دي كبيرة تركوها كبيرة وهذا لا قائلة بك لأن الاية ايه? ها? وهم لا يستكبرون. وهم لا يستكبرون. الاشكال داخل عليك منين اين? الاشكال داخل عليك من وجهين? ان انت لما بتشوف كلمة سجود يبقى على طول ايه? السجود المعهود بتاع الصلاة بتاعنا. هفهم? وده جهل اصلا. لان السجود عدة معاني. قد يعنى بالسجود الخضوع وقد يعنى بالسجود ألا وهو كون الجبهة على الأرض اللي هو السجود الشرعي واضح فالسجود قسمين إما بالخضوع وإما السجود الشرعي المعروف في الصلاة والسجود في الخضوع قسمين سجود خضوع كوني وخضوع شرعي الخضوع السجود الكوني كمثل مثلا في سورة الحج كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض عد معين والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يوهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ولله يسجد وذكر الشجر والشمس والنجوم والدوام تلبي سجده ازاي خاضعين لأحكامه الكونية هو ده مع معنى لله يسجد يبقى سجدهم هنا السجود الايه الكون اللي هو الخضوع انهم لا يخرجون عن امر الله ولا يخرجون عن حكمه الكوني واضح يبقى ده اسمه الايه السجود الكون اللي هو الخضوع الكون السجود الذي هو الخضوع الشرعي أنك إذا سمعت أحكام الله ما ينبغي لك أن تستكبر وإنما واجب عليك أن تتقبلها بالخضوع والانقياد والاتباع واضح الكلام كده؟ هذا هو يبقى يخرون سجدا. يبقى السجود هنا قال وهم لا يستكبرون إذا معنى ذلك لا يستكبرون أنك لو لم تسجد اصلا معنى ذلك أنك متكبر وأنها ذي كبيرة وإلى آخر لا هذا لا يستلزم الكلام. ولو كان يستلزم ان كلمة سجدة إذا وجدت يبقى سجود التلاوة يبقى أجعل سورة الحجر فيها سجود تلاوة هذا لقائل به أبدا وضح الكلام كده? هاي تفهم بقى المسألة. يبقى هنا. هل ثبت سجود التلاوة في ذلك في هذه المسألة? الجواب? لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الناس كلها بتعمل كده. كل الناس بتصلي كده. كل اللي مش عارف ايه بيعملوا كده. كل الائمة بيعملوا كده. كلمة كل بيعملوا دي لا تغني عنك شيئا امام الرحمن. ابن تيمية في القواعد النورانية لما جيه عن عند حديث البخاري. حديث و... عكرمة. عكرمة صاحب عبد الله بن عباس. فعكرمة بيقول ايه? صليت في البطحاء. خلف شيخ بيقول ابن عباس. صلى وراح وراح جاي لابن عباس يشتكيله. بيقول له ده أنا صليت خلف شيخ أحمق قال له ليه؟ قال له يكبر إذا ركع ويكبر إذا رفع ويكبر إذا سجد ويكبر إذا قام على طول بيكبر الله أكبر ويجر بالتكبير عبد الله بن عباس قال له إيه؟ قال له ويحك هذه سنة أبو القاسم يقول له أنت بتقول إيه؟ دي سنة؟ النبي عليه السلام ابن تيمية علق وقال لك ايه بقى طبعا ده دليل على علمك ما تنكرش إلا بعلم لأن عكرمة هنا أنكر بغير علم لكن عكرمة أنكر بأي دليل بقى ما هو ابن عباس بيعلم عكرمة أنكر قال الشيخ الإسلامية تيمية قال لأن في زمن عكرمة اشتهر وانتشر عدم الجهر بالتكبير ينها رضي الله. تعرف يعني؟ عارف إحنا بدينا نذكر الله أكبر. كل كتب. صوّاك كان في زمن من الأزمنة وكان ابن عباس لا يصلي إماما بأحد. ابن عباس ما كانش بيصلي إماما بأحد. كان في زمن من الأزمنة بأن ممنوع الجهر بالتكبير وكانوا يظنوا إن دي السن. حتى اشتهرت لدرجة النعي كريمة بيصلي ورا واحد قاعد يجهر بالتكبير جيب يقول لي ابن عباس الله لي ايه الشيخ للأحمق ده اللي ما بعرفش في صلي بيقول دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فاشتهر في الزمن ده واضح وكان هذا قبل موت ابن عباس ابن عباس ممن عمره انه لا يجوز الجهر بالايه بالتكبير يبقى ايه انت هتركع مع نفسك انت امام مع نفسك روح راكع راكع وساجد هتكبر مع نفسك ان هم بقى اللي وراك اللي وراك شافك وانت بترقع فبيرقع شافوك وانت بتسجد فبيسجد لكن انت تجهر بالتكبير دي مشكله دي تروح فيها رقان ده تتعمل فيها اعاده صلح مفهوم الكلام كده وصل الزمن لكده يعني شوف وصل الزمن لكده ابن عباس بيقول له دي سنة أبو القاسب يبقى ده دليل على أن شهرة الشيء ليس بدليل على صحة الشيء صح الكلام كده شهرة الشيء ليس بدليل على على صحته صح الكلام كده ما هو أنت مثلا تلاقي دلوقتي المظاهرات أي مكان في كوكب الأرض ممكن حتى يصدروا لو في كواكب فيها بني ادمين ان اي حته دلوقتي مش عاجبهم حاجة يطلعوا في مظاهره مش عاجبه يطلعوا في مظاهره وسلمية. ما تيجي تنكر يقول لك مشايخ كلها بيقولوا كده الشيوخ كلها بيقولوا كده حتى يا جدع في ايه واحد راح مصر وعمل يبلبط مع البنات وخارب الدنيا يا ابن حرام يقول له ما انا شفت الشيخ في الماء ولي حيطه قد كده ونزل بالمنطاكبة بتاعته شفت المنطاكبة نزل الماء نزل البحر ما مفهوم هو شيخ معاها برضو ايه نزل البحر شوف حتى في البحر يقول لك ايه ما هو الشيخ برضو راح لا ليس بدليل ولا يستلزم من شغرة الشيء انه انه صحيح لا دي ده قانون عند الجهلة. ان شهره الشيء يكون صحيح لا ليس بلازم ابدا وانما حتى يكون الشيء صحيحا ارجع ارجع كده وشوف النبي كان بيعمل ايه طب انا هرجع ازاي واشوف النبي عليه الصلاه ازاي افتح كتب السنه وتعلم معلش يعني تعالى على نفسك شويه ناقصين اقرا كده شوية كده ومعلش ويتعب شوية. وخد لك كده واحد كابتشين كابتشينو ويمسك كتا السنن ويقرأ فيها شوية معلش هنتعبك انك تقرأ وترجع شوية لكن مش معنى انك تخش في اي مكان تلاقي الناس يروحوا وكرقين سائة السجدة يروحوا سجدين انك انك تسجد لا ما يستلزم ابدا زيك ولا يستلزم شهرة الشيء انه انه صحيح اذا صورة السجدة اي انسان يجي يسجد فيها نقول حتى لا, لا يسجد لا سجود خارج الصلاة ولا سجود ولا يسجد داخل الصلاة انت بتعملها داخل الصلاة وخارج الصلاة بأي حجة واضح الكلام لذلك انتشر انتشرت البدع وسط الناس بمثل هذه المساكلة وهذا السجود هذا السجود يحتاج إلى دليل لأنه عبادة طيب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيه ليست من عزائم السجود يعني ليست بواجبة, ليست بواجبة وذكرت ليك ان عبد الله بن مسعود أصلا بيقول انها كانت توبة نبي. صحيح كلام? توبة نبي. توبة نبي مين? نبي من? داود. توبة من ايه? داود عليه السلام كان يصلي. ويف يصلي? خلاص? قال وهل اتاك نبأ الخصم? إن الله يقول لنبيه. يقول له هل اتاك? ما هو النبي عليه الصلاة? ما اتاك. هو مش يعرف الا من رب العالمين. لكن هذا اسمه استفهام تشويق. اقول لك ايه? تعرف الموضوع اللي حصل? لا والله ما عرفش. ايه هو بقى? مفهوم? يقول له هل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب. الكصة دي ان شاء الله نعمل فيها تلت خطب بازن الله. كصة. يقول له هل أتاك نبأوا الخصم إذ تسوروا المحراب إيه المحراب بقى؟ المحراب اللي هو ده صح؟ غلط المحراب مكان للعبادة الأزان؟ الأزان شو ما المحراب هو مكان العبادة يعني المكان اللي في بيتك اللي انت تفارش فيه والسجادة ومتعرفين وبتصلي فيه ده اسمه إيه؟ المحراب أيما مكان تتعبد فيه اسمه محراب خلاص كده الكلام داود عليه السلام بيصلي طب انت بتصلي كده ووقف وبتصلي والأيدي اتنين راح نطين وانت واقف طب دخلوا منين ما هي الدنيا مغلقة هل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود داود عمل ايه ففزع وده فزع جبلي انت قاعد كده بتكرق فحالك وتكرق قرآن تعرف ايه ومرة واحدة الباب راح مضرب مرة واحدة في ايه ابوك داخل بقى ضرب برجل الباب وداخل بقى الله المستعان انت فزعت معاه معاي شيخاني بقول ايه انا قليك معاي اذا تسوروا المحراب اذا دخلوا على داودة ففزع يبقى اسمه فزع جبلة شيء جبلة يعني عادي خالب انت قاعد راح فرح داخل جرعة لك اتفزعت وقمت ومش عارف ايه يجي الشيخ وليده يقول له بتخاف خاف ايه ده اسمه ايه امر جبلة يعني شيء طبيعي بتخاف ربنا يروح رزقه وحاجة تانية بقى ده شيء جبلة ففزع منهم قالوا لا تخف يبقى خاف ولا لا قالوا لا تخف خصماني بغا بعضنا على بعض، فحكم بيننا بالحق ولا تشتت، وهدنا إلى سواي السرات. إحنا الاثنين حصل في بيننا موضوع واضح، فاحكم بينه. قالوا الموضوع كله خلاص، فداود قضى لمن سمع له الأول، قال لقد ظلمك بسؤال نعاجتك إلى نعاج. خلاص كده. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ها وقال الأمه هنا داود قضى لكن لما اختفى كلا الملكين علم داود أن هذا كان امتحان من ربه في القضاء في القضاء إن انت ما تقضيش في حكم إلا لما تسمع من اللتنين صح الكلام علم الله داود ان انت ما تقضيش بحكم لما تسمع من الاثنين دخل 2 دخل ابنك بيقول لك ده عمل فيا وسوى يروح رايح ضربه على طول لا لابد ان تسمع من, من الثاني كده طيب لذلك في عند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب قال بعسني النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن لأقضي بينهم فقلت يا رسول الله كيف أقضي قال لا تقضي حتى تسمع حتى تسمع من كليهما إبقى هذه كانت توبة نبي. ولكن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام سجد فيه قال وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيهما إذا ثبت هنا في النجم الدليل صح كلاما والدليل صحيح وصحة الاستدلال فيه أنه يسجد في النجم وصحة الاستدلال فيه أن السجود في النجم ليس بواجه لأن ربيع الصلاة سجد وما سجد وصحة الاستدلال فيه أنه لا يسجد فيها في الصلاة لأنه لم يثبت أنها كانت أنها كانت في صلاة فمن قال بأنها كانت في صلاة يحتاج إلى دليل إيه؟ دليل آخر لذلك يبقى تراجع كلمة محمد بن سيرين وأبي مجلس رضي الله عنه لا تدخل في صلاتك ما ليس منها ما ليس منها قال وعن خالد ابن معدان رضي الله عنه قال فضلت صورة الحج بسجدتين, بسجدتين قال رواه ابن داود في المرسيل ولكن هذا الحديث حديث ضعيف اسناده مرسل, مرسل قال وراه أحمر والترمذي موصولا من حديث عكبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما فلا يقرأها أي صورة الحج والأسانيد في صورة الحج ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الشافعي لا يقول بالسجود في صورة, في صورة الحج طيب لو ثبت بالسجود في صورة الحج الجواب هل يتطرق الأمر بالسجود بهما في الصلاة الجواب لا قال عن عمر رضي الله عنه قال أيها الناس إن نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه وهذا لا يصح في لا يصح في السجود تكبير لا يصح فيها تكبير ولا يصح فيها تشهد ولا يصح فيها تسليم لأن التكبير التشهد التسليم لعبادات صح الكلام كده؟ وإحنا قلنا العبادات دي لازم إيه؟ لازم تمر بعدة مراحل عشان تثبت حكم لابد أن يكون في دليل لابد أن يكون الدليل صحيح لابد أن يكون صحة الاستدلال صح الكلام؟ فمسألة أنا سأسجد التلاوة النبي عليه والسلام سجد التلاوة أم لا؟ ردوا عليها سجد هل ثبت في السجود الصحيح أنه قام فكبر ثم سجد ثم تشهد ثم سلم لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام وإنما أنا أسجد للتلاوة وانتهى الأمر وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا هذا عند الخمسة إلا النسائي يعني إيه الخمسة إلا النسائي مم. الخمسة إلا النسائي يعني ها الإمام أحمد ترمزي ابن ماجه أبو داود صحيح كده معهم النسائي دول اسمهم الخمسة لكن زلك قال لك إيه رواه الخمسة إلا إلا النسائي إذا جاء النبي الله عليه الله والسلام وسلم أمر يصره كان يسجد وهذا هو السجود الشكر هذا هو السجود السجود الشكر لذلك كعب ابن مالك رضي الله عنه حينما جاءته التوبة نزلت عليه التوبة وكان من الثلاث الذين خلفوا فلما جاءته التوبة خرر الله خرر الله ساجداً فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه من سنته إذا جاءه أمر يسره كان يسجد لله شكرا إذا هذه سجود سجود الشكر لا تكبر فيها ولا تشهد ولا ولا تسلين ولا تسلين هناك السجود إذا نزلت آيات عظام أو أمور عظام نزلت على المسلمين يعني مثلاً عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس حينما جاء رجل لابن عباس قال يا ابن عباس ماتت أم سلم أم سلم زوج زوج نبينا عليه الصلاة والسلام وكانت من آخر من مات من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وقيل ميمونة ولكن الصحيح أنها هي خر عبد الله بن عباس ساجدا سجد قيل له لما فعلت ذلك قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم آية فاسجدوا إذا رأيتم إيه؟ آية فاسجدوا إذن تفسير ابن عباس للآية هي الوقوع المصائب العظام على على المسلمين لأن موت ومسلمة زوج النبي صلى الله عليه السلام هذا أمر عظيم لأن معنى ذلك كأن ابن عباس اعتبره موت علم كبير وزهاب أمر النبوة كله واضح فخر عبد الله ابن عباس ساجداً, ساجدا لله شيخ الإسلام دائما يقول لك فإذا كان هناك زلزال فإن الزلازل ومثل هذه المصائب إنما تكون بذنوب المسلمين. لأن وإن كان لها سبب كوني. يقول لك الإشرا الأرضية وإشرت مش عارف إيه بيع والكلام ده. دي أسباب كونية. صحيح؟ ومال ما هو إغراق ما هو سبب إغراق أو منون؟ إن القشرة كانت شنيش فشوي. قشرة أرضية كانت كانت ما مبلولة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار مما خطيئاتهم فابن عبائد شيخ السلام يقول لك فإذا كانت مثل هذه الآيات العظام إنما يسجد يسجد فيها العبد لأنها آية من آيات الله قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي عليه الصلاة والسلام فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا إذا معنى ذلك أن سجود الشكر قد يكون فيه طول بعض الشيء قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي إلى اليمن قال فكتب علي رضي الله عنه بإسلامه يعني حينما ذهب إلى اليمن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أسلموا فلما قرأ رسول الله الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك قال وأصله في البخاري. نقف عندي باب صلاة تطوعا صلاة